بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وياده الله فلا مضل له ما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقي وخليله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه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 لكتاب الله تبارك وتعالى واليوم إن شاء الله تعالى سيكون الوقفة مع الآية 35 بعد المئة ويقول الله تبارك وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين طيب فَأَنُقُونَهُ دَنَوْنَا صَارَتْ تَهْتَدُوا قُلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ أُولَٰئِكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ إِنَّ دِينَ اللَّهِ وَمَا رَسُولُهُ سَنَ إِلَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَصْبَاطَ وَمَن أُوتِيَ مُوسَى وَإِسْحَاقَ وَمَن أُوتِيَ مُوسَى وَإِسْحَاقَ وَمَن نَّبِيٌّ هُوَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ هنا تموؤ ألم أمي الله وما نظلم منا كت شهادة عندك من الله وما الله بغافل إنما تعملون تلك أمم قد خلت لها كسبت ولكم الكسب متون ورا تسالون عن مما حسبك جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفع الله بك جزاك الله خيرا طيب قال المصنف قال الله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا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 قالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى. كونوا هودا يعني تهتدوا، والنصارى قالوا كونوا نصارا تهتدوا. بل ملة إبراهيم حنيفة. قال المعنى بل نتبع ملة إبراهيم في حال حنيفيته. حنيفة النحال. إلى قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن نبي عمر وإسناده إلى ابن عباس قال رضي الله عنهما قال عبد الله بن سوريا وهذا كان حبر اليهود قيل كان من العلماء الكبار اليهود في التوراة في العلم التوراة قال عبد الله بن سوريا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهدى إلا ما نحن فيه فاتبعنا يا محمد جهتدي وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله عز وجل يعني ردا عليهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا هذه مقالتهم بل ملة إبراهيم حنيفة هنا انتصبت الملة على النصب يعني أعني أو اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة قال المصنف وفي في الحنيف أنه المستقيم نعم وقد اشتعر أن الحنيف معنى المائل لكن نبه بمقتيبة أن الأكثر على اللغة أو ما علي أكثر, اللغويون أكثر اللغويين بل أهل التفسير أن الحنيف هو المستقيم ومن وقيل الأعرش حنيف نظرا له إلى السلامة يعني من باب التفاؤل وقد وصف المفسرون الحنيفة بأوصاف فقال عطاه هو المخلص يعني الموحد الذي يخلص دينه لله هذا أصل الحنيفية وقال غيرهما هو الذي يوحد يعني عنده التوحيد ويحج ويضحي ويختتن ويستقبل الكعبة وقال أبو قلاب الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم من آخرهم عليهم السلام وقال قد تاد الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والختان أي يدخل فيها الختان قال فأما الأصBAT قال مصنف فهم بنو يعقوب وكانوا إثنى عشر رجلا يوم أذري يعقوب عليهم الصلاة والسلام قولوا تعالى ققوا نعم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وسمعنا الآيات قال قد جاء أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله وهذا التفسير للحنيفية وقال سليمان بن حبيب إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهما نعم لنمنسوها قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال قوله فإن آمنوا يعني أهل الكتاب أنا وخص هنا بأهل الكتاب لكن هذا عام واضح يعني هي سبب النزول في أهل الكتاب سياق في أهل الكتاب يهود النصارى لكن هذا عام في عمومي في عموم الكافرين واضح وقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به هذا خطاب للمسلمين ويدخل فيها الكتاب غير أنه الأديان قال وفي قولي بمثل ما آمنتم به ثلاثة أقوال أحده أن معناه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يعني مثل إيمانكم فزيدت الباء للتوكيد يعني فإن آمنوا مثل إيمانكم أو مثل ما آمنتم به فالباء للتوكيد يعني تأكيدا لهذا المعنى قال ابن الأنباري حنبلي طبعا الأنباري حنبلي أم بن بطر. والثاني أن المراد بالمثل هنا ها هنا الكتاب وتقديره فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم بكتابهم قاله أبو معاذ النعوي طبعا هذا خاص الأول عام في جنس الإيمان كله ما يؤمن به بالله بالملائكة بالرسول بالكتب هنا خصص الكتاب والثالث أن المثل هنا صلة يعني المثل نفسه هو الصلة يعني ذي ليس الباء يعني فإن آمنوا بما آمنتم به فمثل هنا هي صِلل التوكيد والمعنى فان آمنوا بما امنوا به هذه ثلاث اخوات طيب قال فقد اجتدي وان تولوا فاننا هم في شقاق وان تولوا فانما هم في شقاق قال فهو المشاقه والعداوه واضح وقد قال ابو العاليه في تفسير ابن بحاجه ان الشقاق الفراق كل باب واحد المشاقه اصلها الفراق والعداوه وكل من فارق جماعه المسلمين وما مفارقة الدين ليس مفارقة أبدانهم أبدأ ليس مفارقة أبدانهم المفروض معنى مف... المقصود مفارقة إجماعاتهم فكل من فارق إجماع المسلمين وجماعة المسلمين في الدين ففيه فراق وعدوة ففيه فراق وعدوة هذا أصلا مشاق قالوا من قولهم فلان قد شق عصا المسلمين يريدون فارق مجتمع عليه من اتباع إمامهم فكأنه صار في شق غير شقهم قال فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله قال قوله تعالى فسيكفيكهم الله هذا ضمان لنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيها الكفاية وقد قال الله تعالى ليس الله بكاف عبده قال الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغته ونحن له عابد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله قال سبب نزولها أن النصارى كانوا إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه سبعة أيام صبغوه في ماء لهم يقال له المعمودية ليطهروه أو ليطهروه بذلك ويقولون هذا الطهور مكان مكان الختان فإذا يعني أنهم يعني أبطلوا شريعة الختان فيقول هذا الطهور هو في مكان الختان فإذا فعلوا ذلك قالوا صار نصرانيا حقا فنزلت هذه الآية قال ابن عباس اذا المقصود هنا سبب النزول أن النصارى كان لهم صبغة هي هذه المعمودية يعمدون بها أبناءهم ويعمدون بها من دخل هذا النصرانيا ويغتسل هكذا في زيت معين وكذا قول لك الآن صار نصرانيا وهي طقوس لهم لمن يدخل في دينهم صلى الله وسلم قال ابن مسعود ابن عباس وابن العالي ومجاهد النخي عبد زيد صبغة الله دينه يعني دين الإسلام في المعنى صبغة الله أي دين الله ولا أحسن من من من دين الإسلام أي من صبغة الإسلام ولا أطهر وانتصبتون على المدح أو على تقدير فعل إلزمو إلزمو صبغة الله لا صبغة النصارى أولاده وأراد بها ملة إبراهيم وأراد بها المعذرة ملة إبراهيم قول تعالى قل تحاجوننا في الله قال ابن عباس يريد يهود المدينة ونصارى نجرى على الخصوم النعم في الله قالوا نوى المخاصمة في الدين فإن اليهود قالت نحن أهل كتاب الأول وقيل ظارت اليهود عبدة الأوثان وقيل لهم تزعمون أنكم وحنون ونحن نوحد فلما ظاهرتم من لا يوحد واليهود كان في ظهر لعباد الأوثان. فقال الله عز وجل: لا تحدجوننا في الله وهو ربنا وربكم وهو ربنا وربكم سبحانه. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وضح. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. طبعا هذا كل تقدم معنا بمعنى البراءة. نعم مما هم عليه. قال ونحن له مخلصون ونحن له أية التوحيد مخلصون سبحانه وتعالى. طيب. أم تقولون إن إبراهيم؟ أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل آمتم أعلم أم الله؟ نعم. قال سبب نزولها أن اليهود المدينة ونصارى نجران قالوا للمؤمنين إن أنبياء الله كانوا منا من بني إسرائيل. وكانوا على دينها فنزلت هذه الآية قال أبو هذا سبب النزول وفي الشهادة التي كتموها قولا أحدهما أن الله تعالى شهد عندهم أو شهد عندهم بشهادة, بشهادة لإبراليم ومن ذكر معه أنهم كانوا مسلمين فكتموها وضح قال الحسن وزيد بن أسلم أصد الشهادة التي كتم هؤلاء وضح أصد الشهادة التي كتم هؤلاء هي أن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل وإسحاق وعقوا كما تقدم معنا إن كانوا على الإسلام فكتموها من التوراة لم يشهدوا بها وإنما قالوا كذبوا قالوا كان يهود مثلنا ونصارى قالوا كانوا نصارى فالله برأهم قالوا الثاني أنهم كتموا الإسلام نفسه توحيد الله تعالى وأمر محمد النبوة صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه نبي ودينه الإسلام قال أبو العالي وقتدها, وقتدها, وقتدها إذا أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والصمد كانوا هداة ونصارى؟ قل أنتم أعلموا أم الله ومن أظلم؟ أي لا أحد أظلم من كتب شهادة عنده من الله. الشهادة التي كتبها هي أمر الإسلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن هؤلاء كانوا على قال وما الله بغافل عما تقريب هنا تمام الصفحة وبها يتم نبأ بني صعيف سيشار إليه إشارات يعني تقريبا إلى المئة آخر الآية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فهذا تمام الخبر 141 هذا تمام خبر بني إسرائيل من أوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعادي أوفي بعهدكم إلى قولي تعالى هنا في الآية مكررة تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعمرون هذا خبر تفصيلي عن اليهود عن بني إسرائيل خبر تفصيلي عن بني إسرائيل واضح يعني تقريبا هذه الأيات كلها التي مضت معنا وتقدمت معنا وتكلمنا فيها كلها فيها نبأ بن ماذا سيأتي بعد ذلك سيقول السفاة سيأتي الإشارة لهم لكن وغيرهم منافقين سيذكر المشركون عبد الأوثان ويذكر تفاصيل شرائع الإيمان وكذا ممكن يقشار لهم في قصة طالوت بعد ذلك ونبي الله داود لكن إشارات إجمالية لمضى معنا هذا التفصيل وهذا التفصيل الذي ذكر معنى إذا تأمناه فإنه يشمل حقيقة مهمة وهي بيان دين الإسلام وبيان ما ينقضه فهذا التفصيل الذي مر معك يعني من قول الله تبارك وتعالى في أول ما تقدم معنا يا بني إسرائيل اذكور نعمتي بعد قصة آدم وإبليس عليه على آدم الصلاة والسلام قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهد أوفي بعهدكم واياي يضربهم الآية الأربعين من هذه الآية أربعين إلى الآية مئة وواحد أربعين يعني مئة آية وضع ومئة آية تقدمت معنا هذه مئة آية اشتملت على الذي ذكرت لك ما هو, هو ذكر حقيقة دين الإسلام وما ينقضه إذن هذه إشكالية هذه الأمة أنها أمة انحرفت عن حقيقة الإسلام وارتكبت نواقد طيب تعالوا نصعر هذه النواقد عذار الله وإياكم والمسلمين منها حتى تعرفها من القرآن فيما أنبأ الله عز وجل به عن بني إسرائيل أول ناقض من تقدم تقدمنا على الإشارة لهذه المعاني وكفرهم من جنس كفر إبليس يعني منهما هو كتمان وجهود ومنهما هو كفر عمل وامتنع وذلك سفيان قال قالنا كفر اليهود من جنس كفر إبليس سفيان بن عيينة رحمه الله كما في كتاب سنة العبد الله أول كفر قال الله عز وجل طبعا تكلموا في النواقض بالصريح قال ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا أول كافر به وآمنوا بما أنزلتوا مصدقين لهم معكم ولا تكونوا أول كافر به أي بماذا كافر به هنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبنبوته فهذا الكفر بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام والذي وقعت بجحود نبوته منهم من جحد النبوة قال ما يوجد نبي ليس بنبي ومنهم من أقر بنبوته ولكن قال للعرب وامتنع عن اتباع رسالته وشريعته صلى الله عليه وسلم فكذا هذا الأمرين كفر، من أيضا التي أشرها ويقول الله تبارك وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون خلطوا الإسلام مع اليهودي وهذه فيها أن من يخلط الإسلام غيره من الكفريات فهو كافر كمن يخلط الإسلام بالعلمانية ويخلط الإسلام بالديمقراطية أو أي شيء من الخلط تلبسه يعني تخلطه والإسلام دين الله عز وجل لا يقوم إلا بالبراءة من كل الأديان فلا يشبه الإسلام مع غيره فهذا الناقض الثاني لاستطيع أن أقول هذا يضرب جماعة وعدة الأديان كذلك قوله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم وقبل قال وإذا وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده إذا هذا ماذا نقض الثالث شرك العبادة الله عز وجل قد فصل لنا في سورة الأعراف وفي سورة طه كيف عبد العجل عبدوه بالاعتكاف والطوف كانوا يزفنون حوله بالرقص ويطوفون به ويعتكفون إليه أو عنده هذا شرك بالعجل وهذا شرك العبادة وهذا الناس يعني ناس تنتسب للإسلام يعني لا نتكلم على أناس واحد يقول كفار أصلي لا نتكلم على ناس تنتسب للإسلام أو تنتسب لأميا ثم ما فعلوا كفريات لو ارتكب وعد مسلم يكونوا كافرا طيب النقد الرابع وهو قوله تعالى وإذا قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرجا فخذتم الصعيق وأنتم تنظرون وهذه فيها الذي ذكروا إما أن من دع رؤية الله في دار الدنيا وكفر هذا النقد الرابع طيب نقد الخامس ويقولنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شت رغدا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون هذا النقد السهزاء قيل لو قولوا حطة قالوا حطة استاذهم نقض الخامس وإذ استسقى موسى لقومه طيب قوله تعالى ذلك بأنه بعد ذلك وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بانه كانوا يكفرون بآيات الله من كفر من القرآن فقد كفر بكله نقد السادس ويقتلون النبيين بغير حق هذا النقد السابع ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وقال الله عز وجل واذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطوره خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ستفصل معنا قصة في الأعراف في قصة وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله قال ربنا ثم توليتم من بعدنا ذلك هذا الرد نقد الرد ردوا ولم يقبلوا التوراه نقد ثم قال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديه وما خلفه واعظة للمتقين هذا ناقض الهي الاستحلال محرم الله بالهي النقط تسع وسيتمنا سورة الاعراف إذن الله في قصة أصحاب السفينه كما قال صدق كفروا الاستحلال محرم الله هذه تسع نقاط طيب قال الله عز وجل افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا معلوم تحريف ما أنزل الله نقد العاشر مثل تحريف الصفات ونعوذكم كان يحرف صفات النبوة يعني صفات مخلوق فكفروا فكيف بمن حرف صفات الخالق وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون بما فتح الله عليك طيب ثم قال سبحانه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ناقض الحادي عشر. قال ما قال عبد الرحمن زيد بن أسلم من كتب كتابه بيده وزعم أنه من عند الله فهو كافر وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا تقولون على الله ما لا تعلمون ناقض الثاني عشر أنهم يقولون بفناء النار أو انقطاع عذابها كما قال ابن عباس صحيح تعليم نبي طلحه طيب قال الله عز وجل بعد ذلك في نواخذ مكررة طبعا تدخل فيما تقدم يعني قتل الأنبياء تكرر بعضها تكر بعضها نجية الظلمة قال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزلوا على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين هذا سب الملائكة والاستيزاء بهم أو سب الرسل أو سب الله عز وجل الناقد الثالث عشر عفان الله وياكم قال الله عز وجل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله نبذ الرفض والرد تقدم معنا ورأى الظلم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملك ناقض هذا الثالث عشر الرابع عشر السحر وتعليمه والعمل به وبعدين قالوا لقد علمنا من اشتراه ما له في الأخيرة من خلق طيب يا أيها الذين أملا تقولوا رعينا هذا النقد الخامس عشر يمكن يدخل فيما تقدم في سب النبي صلى الله عليه وسلم لكن خصها ها هنا والنقد الخامس عشر سب النبي وأذاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذلك قال وقول انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم طيب النقد السادس عشر ودى كثير من آل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم وهو تمني الكفر تمني الكفر والدعوة له تمني كفر المسلم ودعوته إليه نعم هذا النقد السادس عشر طيب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه له بلوا ما في السماوات والارض كل له قانتون نعم هذا النقد 17 اتخاذ زعم لله ولد سواء على زيد جوارد كما قالت ميسارا والاختيار كما قال اليهود عزير من الله ايذا بالله تعالى الله ما يقول طيب قولوا تعالى ولن ترضى عِنْكَ اليهود وَلَا النَّصَارَى حَتَّ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ هذا المولاء على الدين المولاء على الدين النقط الثامن عشر مولاتهم على دينهم قول إن هدى الله والهدى ولين اتبعت أهوائهم أي دينهم الكفر بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فلالله يرى طيب وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهجدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا هذا تصعيد دين المشركين من حسن دين المشركين وصح صح عدين هو 19 قال فإن امنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وسميع عليهم سبحة الله وهذا رد إجمعها القبلة ناقض العشرين من رد يجمع هذه القبلة وخالفه فهو كافر كي يجمع الصحابة ويجمع المسلمين أهل القبلة على أن الله في السماء وأن الله له الكمال وأنه يعبد وحده ونحو ذلك فمن خالف في هذا القدر فهو كفر وإذا قال قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولا لأعمالنا ولكم أعمالكم أم تقولون إن إبراهيم أو إسماعيل وإسحق أو, أو يعقوب كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلمون من الله ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله، هذا جهود ما انزل الله نقد الواحد والعشرين هذه واحد والعشرين الناقض عفاني لو إياكم فيما تقدم في هذه مئة ايه كم واحد والعشرين ناقض صريح الآن واحد جديد يتعلم إسلام يمسك هذه مئة آئة وممكن واحد قادر يفعل فيه حتى يجوز لطيف يمسك هذه مئة ايه يروح لمواضع التي أشرت له ويجمع عليها الآثار قلت هذا إسلام ترتاح هذه جوامع في اليهود طيب ناس كفروا من 21 وجه الجهمية كم عندها مجمع نقط. الجهمية كم نص الصلاة رحمه الله الجهمية عندهم 70 نقط. عندهم 70 أصل كفري تفهم هنا لماذا قال السلف الجهمية أشد كفرا من اليهود النصارى هذا أحد الوجوه التي تفهمك الموضوع إن شاء الله طيب نرجي الآن لما ختمنا به في الرسالة لطائف عقدية تحقيق معنى الحنيفية قال الطبري في تفسيره الحنف عندي هو الاستقامة على دين إبراهيم واتباعي على ملة الحنيف يعني. حنف كتب لا هي الحنيف. صحيح ره. عندي هو الاستقامة على دين إبراهيم واتباعي على التي وذلك قال الحنيفية لو كانت حج البيت اسمع الكلام هذا مهم لما في معناه لكن سلف بعضهم عبر بالكمال بعضهم عبر ببعض أجزائها وبعضهم عبر بالحقيقة التي لا تقوم إلا عليه الحنيفية ليه التوحيد قال لو كانت حج البيت هي وحدة حنفية لو وجب أن يكون الذين كانوا يحجون في الجاهلية من أهل الشركة نحنفا لو الحنيفية تثبت فقط بالحج تكون حنيفة للتوحيد لا كان الذي يحج البيت حنيف من الاشراك وقد نفى الله ان يكون ذلك تحنفها بقوله ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فكذلك القول في الختان لو كان الختان بنفسه تثبت به الحنيفيه قال لأن الحنيفيه لو كانت هي الختان لوجب ان يكون يهود حنفى لن يختتنوا وقد اخرجهم الله من ذلك بقوله ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما قال فقد صح. إذن أن الحنيفية ليس الختان وحده الحنيف ليس المختت وحده ولا حج البيت وحده ولكنه ما وصفنا من الاستقامة على ملة إبراهيم واتباعه عليها والاقتمام به فيها هي أصل الدين ولذلك هنذكر الآن نواقض الإسلام شفت هذه النواقض كل نواقض من هذه النواقض الواحد وعشرين التي ذكرت في هذه مئة آية ستجد أن كل ناقض بإزائه حقيقة من حقائق الإسلام ما هو الإسلام هنا في هذا الموضم فانت ولذلك لما يجي شخص القران لم يقيم الحجه هذا عرفه زنديق اصفع وجهه لأن القرآن من تامله وحتى الآن جماعة هذه الجلسة عباد القبر ويسمع من القرآن لكن حقيقة القوم أنهم بلاغوا ائمتهم ومقدسيهم عند اعظم من بلاغ القرآن مركز مع أئمة الشرك أكثر من تركيزه مع كتاب الله، لأنه لو هو قرأ القرآن سيعرف حقيقة الإسلام. إيش الفرق بين عجل؟ ها تطوف به وتستنجد به وتعكف عنده بين قبر إيش الفرق؟ إيش هو الفرق؟ اعتقاد والله هذا في سر وفي سر الأسرار وكون الفجار في سر ما هو العجل قلم سامي في سر قبضة قبضة من أثر الرسول وهو مسك من أثر جبريل. قالوا فيه سر فنبذت وكذلك سولت لي نفسي وهو فيه سر قالوا ولو فيه أثار الملايك أنت تظن أي واحد مشرك ما عنده تبرير لكن ليس كل المعاذير يعذر بها صاحبه لذلك أن كل متأتي بمعنى تجد حقيقه الإسلام واضحة فيه ولذلك من أعطى قلبه حظا من إقبال على كتاب الله عز وجل قاده كتاب الله تعالى إلى التوحيد لكن هؤلاء لا يعطون قلوبهم حظا من كتابه أبدا إنما قلوبهم معلقة بمعظمهم يقول لهم الكلام يطمئ ويد. أنت تقول له الآية يتردد يخاف لا الشيخ لا يعرف هذه الآية طيب هذه الآية محكمة كل تفسير الدنيا أهل القبلة مجمعون على معاني معينة في كتاب الله لا تخالف فما بالكم تخالفهم فإذا كنا الطبر يقول أنه الختان وحده ما لا يكون غيثان به حنيف العج قل إنما الاستقامة على ملة إبراهيم عليه السلام فإن قال قائل أو ما كان من, من كان أوما كان من كان من قبل إبراهيم صلى الله عليه وسلم من الأنبياء واتباعه مستقيمين على ما أمروا من ضاعة الله استقامة إبراهيم واتباعه عليه السلام ان الرسل قبل إبراهيم نوح هود عليه الصلاة والسلام كانوا على الحانفية قال لذلك نقال قيل بلا، وذلك ربنا قال في إبراهيم بعد قصة نوح مباشرة قال وإن من شيعته أي من شيعة نوح على مناجي ودينه لإبراهيم صرت صفات. فإن قال فكيف أضيف الحانفية هذا السؤال له بعض الإخوة بالعمس فكيف أضيفت الحانفية أو أضيف الحانفية إلى إبراهيم اتباعه على ملتي خاصة دون سائر الأنبياء قبله وأتباعه قيل إن كل من كان قبل إبراهيم من الأنبياء كان حريفا متبعا طاعة الله ولكن الله تعالى ذكره لم يجعل أحدا منهم إماما لمن بعده من عباده إلى قيام الساعة كالذي فعل من ذلك بإبراهيم فجعله إماما فيما بينه من مناسك الحج والخجام يعني الله أقام نبي الله إبراهيم إماما في شرائع بإسلام تعبدا به أبدا إلى قيام الساعة وجعلنا ناسم من ذلك علما مميزا بين مؤمن إباده وكفاره والمطيع منهم له والعاصي فسمي الحنيف من الناس حنيفا باتباعه ملته واستقامته على هديه ومنهاجه وسمي الضال من ملته بسائر أسماء الملل، فقيل يهودي ونصراني ومجوسي وغير ذلك من صنوف الملل. أما قوله وما كان من المشركين يقول إنه لم يكن ممن يدين بإبادة الأوذان والأصنام ولا كان من اليهود ولا من النصارى بل كان حنيفا مسلما ومن الطائف أيضا وجوب اتباع آثار الصحابة رضي الله عنه يقول تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وهذه الآية تشبيه الواقع فيها في الإيمان في صفة الإيمان فالتشبيه إنما وقع تعرفون بن عباس في قبل الجمع كان يقول فإن آمنوا بالذي آمنتم به بالذي، فا هو مراد وصفة هنا المثل ليس المثل قال بعضه ممكن يوهم أنه يعني قد يتوهم بعض لا يعلم أنه هذا إثبات مثل لا مع الله. إنما المراد التشبيه وقع في التشبيه بين إيمان وإيمان. واضح مثل ما تشبه شيئا بشيء. فهو التشبيه وقع بينهما. واضح. لا فيما آمنوا فيه. زيد مؤمن. وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه وعمر الخطاب وغيره من الصحابة مؤمنين فالتشبيه هنا واقع في الإيمان بين إيمان أبي بكر وإيمان هذا المطلوب من زيد أن يكون في صفة الإيمان كما هو صفة أبي بكر وعمر لابد أن يلزم ذلك لواجب عليه أن يتبعهم على صفة الإيمان ولم يكون مثلهم لأن إيمان أولئك سامق فهم أسبق الأمة لكنه الواجب عليه أن يلزم غرزهم ولو على جهة السداد والمقاربة وإلا بيكون لأنه ولا يكون إيمانه مثل إيماني أبي بكر في النوع في نوع الإيمان لكنه مطلوب أن يكون على صفة الإيمان فهمت كيف؟ يعني مثلا نحن نقول صفة الصلاة ونوع الصلاة فنوع الصلاة لا شك صحابة خشوع وطمأنينة وعلاقة قوية مع الله لكن صفة الصلاة لابد تكون مثلها فالركوع صيب على صفة الركوع والسجود وترجو ها أنك تكون معهم على الطريق وإلا تعمل بأعمالهم فإن تنقضي نفس الأمر فإن آمنوا بمثل ما آمنت به مطلوب أنك تؤمن بصفة الإيمان التي آمن بها السلف فالسلف لما آمنوا على سبيل المثال بالاستواء آمنوا على أنه ارتفاع وجلوس وقعود واستقرار هذا صفة الإيمان فلا بد لك تكون على طريقتهم أن تؤمن بهذا الإيمان فإذا أتى آت وقال أنا أؤمن أن الله على العرش استوى لكني لا أقول استوى بمعنى استقرى ولا ارتفع ولا على هذا خالفهم في صفة الإيمان فهمت؟ ولذلك قال فإن تولوا اي عن صفة الإيمان فإنما هم في شقاق والصحابة كانوا يتعلمون الإيمان لذلك نصبوا قدوة وأسوة في كما قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاوره جمع حزور والفتى قبل بلوغي أو عند مناهزة الاحتلام ثم الآن المراهق قلنا ونحن فتيان حزاوره فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. أصلي الله تبارك وتعالى أن وياكم بالذكر الحكيم وما فيه من البراهين والبيانات إنه سميع قريب والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.